يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذالك خير لكم واطهر ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ائن لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فَكُنْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الوَاقِعِ خَطْفًا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَصِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِذْ لم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 من غضب الله عليهم لا أهم منكم ولا منهم ويحلقون على الكريم وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم ثروهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ يَوْمَ يَرَاكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَنُهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا استاسحودَ عَلَْهِ مُ الشَّيطانُ فَأَنسَهُم بِكْرَ الله استح وَدَا رَنجج الشَّيطان فَأَنْ سَهُهِكْرَ الله أُلَاائكَ الشيقان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذل كتب الله لاغلبن انا ورسلي كتب الله لاغلبن الله قوي عزيز ان الله قوي عزيز